مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك كان اصحاب جحيم وما عرفنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمننا انقا الا اذا تمننا انقى الشيطان في امنيته فينشق الكون فينشق الشيطان وما يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما ينقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض وانقشيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق مبين ولعن من الذين اوتوا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 أَتَا تَأْتِيَهُمُ الشَّاعَةُ ضَوْفَةً أَمْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ نَّاقِعٍ